تنقل حركة المعتلي إلى الساكن الصحيح قبله مع بقاء المعتلي إن جانس الحركة ك يقول ويبيع أصلهما يقول كينصر ويبيع كيضرب وإلا قلبت حرفا يجانسها كيخاف ويخيف أصلهما يخوف كيَعْلَمُ وَيُخْوِفُ كَيُكْرِمُ نعم إذن الآن مرحب هنا عن الإعلال بالنقل وهذا قد يسمى عند البعض بالعارية يعني نستعير خركة الحرف إلى الحرف الذي يسبقه فلعل البعض يعني سماه العارية هنا العلا بمعنى يعني قد يكون البعض سماه بالعارية وهذا أوضح لأن الموضوع هنا الإعلال الاعلال الإعلال بالنقل لأنه متعلق ب بالحرف المعتل بالحرف المعتل لذلك قال قال الإعلال وبالنقل فقرر من البداية تنقل حركه المعتل إذا عن حرف, حرف علا إلا واو يا إلى الساكن الصحيح يعني قبله حرف صحيح وهذا الحرف الصحيح ساكن حركة لا لا حركته هو قرقة السكون قبله إذا لدينا حرف معتل متحرك قبله حرف صحيح ساكن ماذا يحصل يحصل أن ننقل حركة الحرف المعتل إلى الحرف الساكن قبله فإذا كان هذا ما بقال ان كان هذا الحرف المعتل من جنس الحركة فيبقى هذا الحرف وإن كان من غير جنس الحركة يستبدل ويقلب حرفا يجانس الحركة دليل ذلك لاحظوا معي يقول ويبيع لاصل فيها يقول لأن لدينا يقول لدينا حرفه الواو الواو متحركه بالضم سبقت بحرف صحيح هو القاف القاف ساكنه ثم نقلت حركه الواو التي هي الضمه إلى القاف فقنا يقول فالواو اصبحت ساكنه وبقيت الواو لم تقلب لماذا؟ لأنها مناسبة لحركة الضمة مناسبة لحركة الضمة يبيع أصلها يبيع يبيع لدينا حرف علا اليا متحرك هذا الحرف قبله حرف صحيح ساكن هو الباء نقلنا حركة اليا إلى, إلى الباء إلى الساكن قبلها فأصبحت وأصبحت يبيع وبقي حرف العله ساكنا ولم يقلب لانه مناسب لحركه الكسره مناسب لحركه الكسره والا قلب حرفا يجانسها والا يعني ان لم يكن حرف العله مجانسا للحركه فانه يقلب الى ما يجانس هذه الحركه يخاف يخاف ويخيف يخاف ما هو أصلها؟ أصلها يخوف يخ يخوف يخوف لدينا حرف علا متحر نقلنا الحركة التي هي الفتحة إلى الخاء فأصبحت الخاء مفتوحه الآن الواو لا تناسب الفتحة لذلك قلبت الواو ألفا فقلنا يخاف يخيف أصلها يخوف يخوي يخوف نقلت حركة الواو الذي هو حرف علا وحركته الكسرة نقلت هذه الكسرة إلى الخاء الساكنة ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة يخيف مثل يكرم إذا واضح الآن لدينا حرف عله متحرك مسبوق بحرف صحيح ساكن تنقل تستعار حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن قبله وإن كان هذا الخرف مناسبا فإن كان هذا الحرف مناسبا للخركة بقي دون قلب. إن لم يكن كذلك قل باء خرفا يناسب تلك الخركة وهذا واضح تمام الجزئية الثانية قال ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا كبايع وعوق وبين بالتشديد فيهما كما يمتنع أيضا إن كان, إن كان فعل تعجب نحو ما أبينه وأقومه أو كان مضعفا نحو إبيضة وسودة أو معتلا لا نحو أحو وأهوى نعم لا يعطينا بصورة عامة الآن يمتنع النقل يعني النقل ماذا؟ يعني يمتنع نقل خركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله الجزية الأولى هو تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله الان يمتنع نقل هذه الحركة متى إن كان الساكن معتلا يعني الحرف الذي يسبق حرف العله كان معتلا يعني حرف عله حرف عله وهو ساكن على لاحظوا بايع بايع لدينا الياء ولدينا قبل الياء ألف الياء متحركه وقبلها الألف حرف حرف عله وحرف العله ساكن يعني كان الساكن ذلك قال إن كان الساكن معتلا بينما هنا قال إلى الساكن الصحيح هنا قال الساكن معتلا لأنه حرف عله ساكن فبايع هنا يمتنع نقل حركة الياء إلى الألف عو عو و عو وق الواو الأولى ساكنة الواو الثانية متخركة الحرف عله الواو الأولى حرف عله ذلك لم تنقل الحركة ومثلها بي يا بي يانا بالتشجيد فيما كما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب نحو ما أبينه تأخذوا ما أبينه الآن الياء لدينا ياء والياء متحركة وقبلها حرف صحيح وهو ساكن فلم ينقل الحركة إلى الحرف يعني لم ينقل حركة حرف العل الذي هو الياء إلى الحرف الصحيح الذي هو الماء فبقيت الماء ساكنه هذا في التعجب في اسلوب التعجب ما أبينه واقومه وما أبيعه نقول وما أبيعه وهذا ينطبق أيضا على التفضيل نقول هذا اقوم من هذا هذا أقوم من هذا أقوى نحن أقوى الواو متحركه وقبل حرف صحيح ساكن لكنها لم تنقل الحركه فاذا هذه تنطبق على في اسلوب التعجب وفي اسلوب التفضيل ثم قال او كان مضعفا يعني كان الحرف الساكن مضعفا ايضا لا تنقل حركته الى الحرف الذي يسبقه نحو, نحو اب يضه اسود د لاحظوا د مضعفا والضاد مضعفا أو كذا او معتل اللام او كان معتل نحو نحو أحو أحو افعل نحو اهوى اهوى افعل فهو معتل اللام يعني عن حرف علا وبعد حرف علا عن حرف علا اخر هذا لفيف مقرون اهوى و معتل اللام نعم لان يعطينا التفصيل ينخصر وينحصر ينخصر الاعلان بالنقل في اربعه مواضع أعطانا القاعده بصوره عامه ثم يفصل فيها تفضل يا أبا عبد الله وينحصر الإعلال بالنقل في أربعة مواضع الأول الفعل المعتل عينا كما مثل الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالميم في مفعل أو زيادة لا يمتاز بها فالأول كما كمقام ومعاش أصلهما مقوم ومعيش على زنة مذهب فنقلوا وقله وأما مديا ومريم فشاذان والقياس مدان ومرام وعند المبرد لا شدود لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعل نعم إذن الآن خصر لنا الآن يفصل الآن ويحدد لنا المواضع التي ينخصر فيها الإعلال بالنقل يعني استعارة حركة حرف العلة إلى الحرف الذي يسبق يعني وجوبا أو منه قال هو أن يعني هنا على الوجوب ينخصر الفعل المعتل عينا كما مثل يعني عين الفعل حرف عله كما راينا فيه يقول يبيع اللي هو على وزن يفعل يقول يفعل يبيع يفعل اذن الواو حرف اللا هو عين الكلمه يبيع الياء هي ايضا هي عين الكلمه ولاحظنا بان في يقول اصوله يقو يقول نقلت الحركة الواو إلى الساكن القاف قبلها يبيع نقلت حركة الياء إلى الباء قبلها كما ذكرنا قبل قليل الموضع الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط يعني يشبه وزن الفعل المضارع بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالميم في مفعل أو زيادة لا يمتاز بها اذا هو شرط أن يكون في زيادة شرط أن يكون فيه زياده عن الفعل المضارع عن الفعل المضارع او على الفعل المضارع عن الفعل المشرط ان يكون فيه زياده هذه الزيادة سواء ان يمتاز بها عن الفعل يعني اختلف فيها عن الفعل او انه لا يختلف عن الفعل الامران سيان يقول فالاول عطانا الاول اللي هو فيه زياده يمتاز بها عن الفعل تلمين في مفعل قال مقام ومعاش لاحظوا مقام ومعاش ما الأصل أصل مقام مقوم مقوم الواو مفعل مقوم مفعل الواو عين الكلمة حرف علّة وحرف العلّة متخري قبله حرف صحيح ساكن نقلت حركة المعتل إلى الساكن قبله إلى الصحيح الساكن قبله ثم بعد ذلك لمناسبة الفتحة قلبت الواو ألفا فقال مقام الاصل هو مقوم أيضا معاش أصلها مع يش أصلها مع يش نلاحظوا اليا حرف علا مع يش مفعل فاليا عين الكلمة وهي حرف علا متحرك سبق بحرف صحيح ساكن نقلت الحركة الفتحة إلى العين الساكنة ثم قلبت الياء أو لمناسبه لمناسبة هذه الفتحة فقال معياش على زينة على زينتي مذهب ثم قال فنقلوا أي نقلوا الحركة نقلوا حركة الخرف العلة الذي هو عين الكلمه إلى الساكن الصحيح قبله وقلبوا ثم قلبوا حرف العله حرفا يناسب تلك الحركة وهذا اتضح في المقدم ثم قال استثنوا وأما مدينه ومريم قال فشاذان يعني الاصل يقول على هذه القاعده الأصل يقول مدان ومرام لكن لم, لم, لم ترد اي منهما يعني مدان او مرام وردت مدينه ومريم الشيخ يقول هذان لفظان على غير قياس. هذا ثاني على خير. المبرد يقول لا. لا شذوذة فيهما. لا شذوذة فيهما. لماذا؟ قال لأنه المبرد لا لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال. يعني بمعنى أن يكون الاسم فيه معنى الفعل. أن يكون فيه معنى الفعل. معاش من عاش. مقام من قام. ما يقول, يقول يقول يبيع من باع يبيع إلى آخره لكن مديا ومريم يعني لا يتضمن أي منهما معنى الفعل هذا عند المبرر هذا عند المبرر لا يوجد فيهما معنى الفعل لذلك لا تنطبق عليهما القاعدة فليس فيهما شذوذ على العموم هي وردت في اللغة مديا ومريم إذا طبقنا القاعدة نقول أنهما على السماء شاذان على القاعدة شاذان عن القاعدة طبعا على رأي المبرد ليس فيهما شذوذ طيب هذه الان هذا المثال عن الخالة الأولى قال هو يشترط يشترى بشرط أن, أن يكون فيه زيادة يمتاز بها على الفعل كالمين في مفعل أو زيادة لا يمتاز بها لأن أعطانا ما فيه زيادة لأن الثاني اللي لا يوجد فيه زيادة الذي فيه زيادة لا يمتاز بها فيه زيادة لا يمتاز بها عن المضارع تفضل والثاني قال والثاني كأن تبني من البيع أو القول اسما على زنة بحلئ نعم بكسرتين بينهما ساكن وآخره, وآخره همزة اسم للقشر الذي على الأذين مما يلي من بتشعر فإنك تقول تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدهما يا أم فيهما فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأس وأسود أو خالفه فيهما نحو مخيط وجب تصحيح. نعم إذن الجزئية الثانية من الموضع الثاني الذي يجب أن ينحصل الإعلال فيها هذه الحالة هي حالة افتراضية هذه الحالة حالة افتراضية حالة افتراضية للتدريب يقول كان تبني من البيع أو القول اسما على زينة تحلئ تحل يعني كسره فسكون فكسر ونهاية همزة صر كسر فسكون فكسره فهمزة لذلك قال كسرتين بينهما ساكن وآخره همزة على هذا, على هذا الوزن على هذه الطريقة تلمي تحل هي اسم للقشر الذي ي... الذي على على الأديم على الجلد مما يلي من بتشر كلمه منبت طبعا هنا صحيحه لغتها لكنها على غير القياس هو نبته ينمو القياس منبت من فعل يفعل اسم المكان والزمان مفعل لكن منبت هذه من الكلمات التي اتت وردت العرب على غير هذا القياس مثل المغرب ومشرق ايضا ومطلع يعني طلع يطلع مطلع وردت قراءات وردت في كف مطلع لكن على غير القاعده العامه الا إذا قلنا هناك طلع يطلع والفعل هو طلع يطلع طيب على العم هذه يعني هذا الصطرات فمنبت نعم يعني مكان نبوت الشعر وهي اسم مكان صحيح على غير قياس فانك تقول تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيها وما ذكرنا ماذا تقول ويريد أن يقول فإنك تقول في كلمتين تبيع وتقبل هلأ تقبل تبيع, مثل تخلق تبيع مثل تحلق تبيع مثل تحلق كسره فسكون فكسره تقيل كسره فسكون فكسره لكن اذا بدك تاخذها على هذا الوزن ماذا يجب أن تقول قال بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما يعني ماذا يجب ان تقول تبيع ثقيل يعني قال كسرتان متتابعتان متواليتان ثم تحظ بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما بالكلمتين فبدك تقول بهذه الحاله تبيع وثقيل وهذا لم يرد في اللغه في حدود علم يعني بهذا اللفظ لم يرد في اللغه في حدود المينما هذا افتراض افتراض معين للتدريب على على ذلك لا أكثر والأقل. فإن أشبهه في الوزن والزيادة، فإن أشبه المضارع في الوزن والزيادة نخو أبيض وأسود أو خالفه فيهما نخو مخيط وجبت صحيح يعني هنا لا يوجد لدينا إعلال بأنق. إذا الآن هذه حال الموضوع الأول. والموضع الثاني ندخل الآن في الموضع الثالث الذي ينقصر الإعلال بالنقل فيه تفضل موضع الثالث قال الثالث المصدر الموازن للافعال والاستفعال نحو إقوام واستقوام ويجب حذف إحدى الآلفين بعد القلب لالتقاء الساكنين وهو المحذوف الأولى أو الثانية خلاف والصحيح أنها الثانية لقربها من الآخر ويؤتى بالتاء عوضا عنها فيقال إقامة واستقامة وقد تحذف كأجاب اجابا وخصوصا عند الإضافة نحو وإقام الصلاة ويقتصر فيه على ما سمع وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما نحو أعوال إعوالا واستحوذ استحواذا وهو إذن سماعي ايضا نعم اذا الموضع الثالث من المواضع من مواضع حصر الاعلال بالنقل هو المصدر الموازن للإفعال والاستفعال يعني مصدر على وزن افعال او على وزن استفعال لاحظوا كلمه اقوام اقوام الان اقوام ما اصل اقوام استقوام ما أصل استقوام اقوام و استقوام ويجب حذف إحدى الالفين بعد القلب التقاء الساكنين ثم بعد ذلك وهل المحذوف الأولى أو الثانية خلاف بين الصرفين الصحيح أنها الثانية لقربها من من الآخر ويؤتى بالتاء عوضا عنها فيقال إقامة واستقام هذه الجزئية الأولى الان لاحظوا اقوام اقوام عنا لدينا إفعال عين الكلمة يعني وزنها وزن عين الكلمة الواو الواو حرف علة متخرج قبله حرف صحيح قبله حرف صحيح استعيرت او نقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألف لمناسبة الفتحة فصارت إقام يعني لدينا الآن ألفان الألف الواو اللي صارت قلبت ألفان وألف اقوام فأصبح لدينا ألفان إقام إقام بحطوا لدينا ألفان ومثل واستقام أيضا حركة الواو الفتحة نقلت إلى القاف أصبحت استقام ثم قلبت الواو ألفان فلدينا أيضا ألفان ثم يقول ويجب خلف إحدى الألفين بعد القلب بعد هذا القلب خذفنا أحد الألفين لالتقاء الساكنين الألف الأولى الساكن والألف الثاني ساكنه حذفت أحد الألفين لالتقاء الساكنين الخلاف أي الألفين هي المحذوفة الشيخ يرجح أن الثانية هي المحذوفة لأنها أقرب إلى آخر الكلمة طيب حذفنا هذه الألف إقام أصبحت إقام ماذا, ماذا نعوض عن هذا الخذفة نعوض عنها بتاء ويؤتى بالتاء عوضا عنها فنقول إقامة واستقامه إذا اقوام نقلنا ال... واستقام نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف ثم قلبنا الواو الفا فالتقى ألفان ساكنان حذفنا الألف الثانية وعوضنا عنها بتاء فأصبحت إقامة واستقامه ثم يعطينا فائدة مهمة قال وقد تحذف يعني وقد تحذف هذه التاء وقد تحذف هذه التاء كاجاب اجابه هو المفروض قال اجاب اجابه لكن تقول اجابا صحيح وخصوصا عند الاضافه اذا اول اطلق يعني يصح ان تحذف التاء على الاطلاق ثم بعد ذلك خصص يعني آكد يعني اكد في حذف التاء عندما تكون تكون الكلمه مضافه واستشهد بقوله تعالى وإقامة الصلاة. الصلاة فحذفت التاء هنا فإذا كان هذا المصدر مضافا حذفت التاء لكن هذا ليس على وجه يمكن تقول إقامة الصلاة يمكن تقول الصلاة نعم ويقتصر فيه على ما سمع إذن ما عطنا إذن قاعد نطبقه إنما هو المسموع سمع أجاب إجابا مقبول اقام اقاما إقا اقام الصلاة الصلاه هذا هذا هو المسموع اذا نسلم به ونقبله على أنه من لغه العرب مسموع العرب إنما القاعدة انما القاعده انما التي قعدها النحويون أو الصرفيون اقامه بالتاء المربوطه واستقامة بالتاء المربوطه ثم اعطانا أيضا استثناء آخر وورد تصحيح افعال واستفعال وفروعهما نحو أعول إعوالا واستحوذ استحواذا وهو إذن سماعي ورد. وهذا أيضا سماعي الرابع صيغة مفعول كمقول ومبيع بحف أحد المدين فيهما مع قلب الضمة كسرة في الثاني لألا تنقلب الياء واوا فيلتبس الواوي باليائي وبنو تميم تصحح اليائي فيقولون مبيور ومديون ومخيوط وعليه قول العباس بن مرداس السلمي قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون وعلى ذلك لغة عامة المصريين في قولهم فلان مديون لفلان وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو فقد سمع ثوب مصون وفارس مقود وقول مقول ومسك مدوف اي مبلول اذا الموضع الرابع الان صيغه مفعول من يعني مثل مقول من قال يقول فهو قائل وهو مقول الكلام مقول مقول اصلها مقول لدينا واوان مدان مقول ومبيوع مبيع على وزن مفعول مبيوع مقول مقول لأن لدينا مدان الواو الواو في مقول فحذف أحد المدين الخلاف طبعا أيضا أي الواوين هي المحذوفة خلاف أيضا بين الصرفيين والراجح أنها الواو الثاني والله أعلم ثم بعد ذلك ينبه إلى ملحوظة مع قلب الضمة كسرة في الثاني هلأ مبيو مب يو قبل الواو في ضمة فقلبها كسره لماذا قلبها كسره قلبها كسره لو ضلت ظلت ضمنه اختلطت مع ذوات الواو فجعلها كسرة حتى تقلب الواو كسره فنقول لا فتحذف الواو وتبقى مبيع يعني تتناسب الحركه مع الياء الباقيه مبيع مبيع اذا قال يقول هذا ووي اسم المفعول مقوول مفعول بواوين حذفت احدى الواوين ثم بعد ذلك مبيع يبيع فهو مبيع أصلها مبيوع مبيوع أيضا حذف المد هذا الواو لأن لدينا الياء والواو حذفت الواو وبقيت قلبة الضم مبيو هذه الضمه قلبت كسره تتناسب مع الياء حتى لا يختلط الياء بالواوي يعني اذا ضم الضمه إذا بقي الضمه يجب ان تقلب الياء واوا حتى تتناسب مبوع ولا لا يصح يدخل مع الواوي لذلك تقلب الضمه كسره حتى لا لئلا تنقلب الياء واوا فيلتبس الواوي بالياء بنو تميم يقولون مبيع يقولون مبيوع بنو تميم يقولون على غير لغة الحجاز مبيع لغة بني تميم يقولون مبيوع إذا لا يحذفون تصحح الياء يعني ما أصله ياء من باع يبيع فيقولون مبيوع مديون مخيوط وذلك عليه قول العباس بن, بن مرداس السلمي قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد مغيون لدينا روايتان آل لدينا معيون يعني مصاب بالعين ولدينا مغيون لدينا مغيون من غين على قلبه من غين على قلب أي, أي غطي عليه وهي الرواية الأشعر أو الرواية الأدق كما يقول المحققون كما يقول المحققون اذن أعيد لدينا روايات في البيت سيد معيون معيون ولا أن معين لكن في لغة بني تمين معيون صحيحات الواء وبقيت ومعيون يعني مصاب بالعين رواية ثانية مغيون مغيون من غين على قلبه غين على قلبه أي غطي على قلبه ثم كلمة إخالو كلمة إخالو والأصو فيها أخالو بالفتح وفيها لغة إخالو يعني إخالو وأخالو لغتان إخالو وأخالو فيها لغتان نعم هذه على لغة تميم وعلى ذلك لغة عامه المصريين في زمننا هذا في قولهم يعني الرجل أخذ لغة قومه فلان مديون لفلان ونحن حتى نستخدمها في بلاد الشام وربما أيضا في الكويت تستخدم هذه بتقوله مديون ومبيوع وهذه مستخدمة يعني ثم ايضا يضيف اضافه أخرى قال وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو يعني لم يحذفوا ولم يعلوا فقد سمع ثوب مصون مصون على القاعده مصون فقالوا مصون وفرس مقود والقياس مقود قول مقول هذا القياس فقالوا قول مقول مسك مدوف يعني بمعنى مبلول والأصل هو مدوف اذا هذه كلها كل هذا مسموع فهو يعني على وجه اللغة صحيح ولو خالف القياس الصرفي ننتقل الإعلال بالحذف حتى ننتهي من مبحث الاعلال تفضل يا أبا عبد الله بارك الله فيك قال الاعلال بالحذف الحذف قسمان قياسي وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف كالاستثقال والتقاء ساكنين وغير قياسي وهو ما ليس لها ويقال له الحذف اعتباطا الحذف القياسي فالقياسي يدخل على ثلاث مسائل الأولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل والثانية تتعلق بفاء الفعل المثال ومصدره والثالثة تتعلق بعين الفعل الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد عند إسناده لضمير الرفع المتحرك. نعم، إذن أول ما لنا الإعلال بالحذف يعني أنت تحذف حرف علة لماذا إما للاستفقال وإما لالتقاء الساكنين وهذا على القياس له قياس قياسي او على غير القياس لا توجد للحذف لا يوجد للتقاق ساكنين ولا يوجد استثقال وهذا يسموه اعتباطا أو على غير القياس خلف على غير القياس ويسميه بعض الصرفيين يعني الحذف اعتباطا ثم بعد ذلك قال بدأ إذا لدينا الإعلال بالحذف نوعان قياسي وغير قياسي الحذف القياسي يدخل ثلاث مسائل والأفصح نقول يدخل ثلاث مسائل وليس يدخل على ويدخل يدخل فيه أو يدخل الشيء يدخل البيت فعلى مقهما إنما الأدق أن نقول يدخل ثلاث مسائل وفي النسخة التي بين يدي يدخل ثلاث مسائل من دون على الأول تتعلق بالحرف الزائد والفعل الآن أعطاناها بمجمل ثم يأتي الآن في التفصيل في الأمثلة حتى يتضح الأمر قال المسألة الأولى تتعلق بالحرف في بالفعل تفضل حذف الهمزة الزائد المسألة الأولى تفضل يا عبادي الله المسألة الأولى إذا كان الماضي على وزن أفعل فإنه يجب حذف الهمزة من مضارعه ووصفه ما لم تبدل كراهه اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم وحمل غيره عليه نحو أكرم ويكرمو ونكرم وتكرم ومكرم ومكرم وشد قوله فانه اهل لان يكرما فلو ابدلت همزه أفعلها كهراق في أراق او عينا ك عنهل الابل لغه في انهلها اي سقاها نهلا لم تحدث وتفتح الهاء والعين في جميع تصاريفه تصاريفهما نعم هذه الخالة الأولى إذا الخالة الأولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل هذه المسألة الأولى إذا كان الماضي لدينا فعل ماضي على وزن أفعله أكرمه أحسن، أفهمه فانه يجب حذف الهمزه من مضارعه ووصفيه وصفيه اسم الفاعل واسم المفعول ما لم تبدل الا اذا ابدلت الهمزه لماذا هذا الحذف لماذا هذا الحذف قال كراهه اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزه المتكلم وحمل غيره عليه كيف يتضح؟ قدموا بالمثال لدينا اكرم لدينا اكرم اذا قلت اُكْرِمُ أمضعين. اُكْرِمُ أنا اُكْرِمُ لأن أُكْرِمُ اُكْرِمُ اصبحت حذفت الهمزه الثانيه عندما دخلت همزه المضارعه اُكْرِمُ أو اُكْرِم كما قرأ الاستاذ محمد اُكْرِمُ أنا اُكْرِمُ حذفت الهمزه أكرم عندما دخلت همزه المضارعه لهمزه المتكلم لهمزه المتكلم حُمِل على ذلك إذا دخلت يا المضارع يكرم بقال يؤكرم ونؤكرم لم يكن نؤكرم نكرم حذفة الهمزة وأيضا تكرم لم يقل تؤكرم ومكرم اسم الفاعل فلم يكن مؤكرم ومكرم لم يكن مؤكرم حذفة الهمزة يعني خملا على التقاء همزتين مع بعضهما البعض يعني اذا هنا الغاية هي تراهت اجتماع الهمزتين يعني هذا, للتخفيف هذا التخفيف هذا للتخفيف يعني قال هو وهو ما كان لعله تصريفيه سوى التخفيف هذا ليس للتخفيف يعني الان هو التخفيف نعم الاستسقال يعني اذا ذكرت الهمزتين اصبح في النطق في ثقل فانت خففت وفي حذف الهمزه هي الهمزه اللي هي وزن أفعل في الماضي في أفعل وهذه واضحة. ثم قال وشذ قوله فإنه أهل لانه يكرم هو المفروض يكرم يكرم في الحمزة لكن هنا على غير القاعده قال يكرم يكرم ألا أصأكرم يكرم فلو الآن عطانا جزئية أخرى انتهنا انتهنا من الجزئية هذه. إذا لدينا فعل ماضي على وزن أفعل، دخلت عليه همزة المتكلم، همزة مضارعة، همزة المضارع أو حرف من أحرف المضارعة، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء أو في الاسم الفاعل أو اسم المفعول المضمومة تحذف همزة الفعل الفعل المضارع في هذه الحالة اللي هو الأصل في الفعل الماضي على وزن أفعل يعني تحذف همزة الفعل. وهذا الحذف كراهية اجتماع الهمزتين يعني خلوصا من الثقل الذي يحدث اجتماع همزتين في بدء الكلمة في بدء الكلمة وشذ لان يؤترم طيب فلو أبدلت همزة أفعلها الآن هو لاحظوا في البداية المسألة الأولى إذا كان الماضي على وزن افعل فإنه يجب حذف الهمزة من ضرعه ووصفه ما لم تبدل يعني ما لم تبدل الهمزة لأن إذا أبدلت الهمزة إذا أبدلت همزة أفعل هاء مثلا هراقة في أراقة أراقة أفعل أبدلت الهمزة هاء هراقة أو عينا كعنهل الإبل عنهل الابل لغة في أنهلها أي سقاها نهلا النهل هو الشرب حتى الارتواء النهل هو الشرب حتى الارتواء نهلت من هذا الماء شربت منه حتى الارتواء حتى ارتويت نعم قال بهذه الحالة إذا كانت مبدلة فلا تحذف فلا لم تحذف لكن تفتح الهاء والعين يعني عنهل لغه في انهلى انهلى عنهلا قلب ابدل الهمزه ابدل الهمزه عين وهذه مرت معنا سابقا عن هلى بدل فلا ح... يوجد حذف هنا لكن ما الذي حصل الهاء تكون مفتوحه عن والعين ه هراقه عن تفتح الهاء والعين في جميع تصاريفهما هذه المساله الاولى نعم هذه أو الموضع الأول أو المسألة الأولى الذي يدخل فيه الإعلال بحذف المسألة الثانية هو حذف فاء كلمة تفضل وأما المسألة الثانية فقد تقدمت في حكم المثال ترجع إليها إن شئت يعني هذه المرة معنا وعدة هذا مثال ماذا تقول في المضارع أعيد نعيد يعيد تعيد حذفت الهمزة وهذا مر معنا سابقا وفا أفي يفي إلى فرس فهذه تخذف الهمس فهذا إعلال بالخذف في الفعل المثال نعم الخالة الثالثه. الثالثة تفضل. والمسألة الثالثة متى كان الفعل الماضي ثلاثيا مكسور العين وكانت هي ولامه من جنس واحد جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرك ثلاثة أوجه الإتمام وحذف العين منقولة حركتها للفاء وغير منقول كظللت بالاتمام وظلت بحذف اللام الاولى ونقل حركتها لما قبلها وظلت محذوف اللام بدون نقل فان زاد على ثلاثة على او فان زاد على ثلاثه تعين الاتمام نحو اقررت وشذ أحست في أحسست كما يتعين الاتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين نحو حللت وشذ همت في هممت طيب نقل قليلا المسألة فيها يقول متى كان الفعل الماضي أو لدينا فعل ماضي ثلاثي عينه مكسورة أخذوا. متى كان الفعل الماضي ثلاثيا مكسور العين هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وكانت هي يعني عينه ولامه من جنس الواحد كانت عينه ولامه من جنس واحد ظليلة ظليلة, ظليلة لدينا الهدفاء ثلاثي ثلاث حروف مكسور العين ظليلة فاعلة عين الكلمة ولام الكلمة نفس الحرف ظليلة وهو اللام ظليلة في هذه الحالة جاز لك فيه عند اسناده للضمير المتحرك أنت تسندو إلى ضمير المتحرك تاء الفاعل نون النسوة تحظتم ثلاثه اوجه إما الإتمام يعني لا يوجد حذف فتقول ظلل ظللنا ظلل ظللنا لا يوجد أي حذف ولا أي تغيير الوجه الثاني حذف العين عين الكلمة يعني لام اللام هنا منقولة حركتها للفاء يعني تحذف اللام وتنقل ظليلا بتقول مثلا ظلنا نقلت الكسرة إلى الظاء الأولى ظلنا ظليلا عين عن الكلمة اللي هي اللام وهي مكسورة ونقلت الكسرة إلى الحرف الذي قبلها الحالة الثانية لا تنقل الحركة تحذف اللام ولا تنقل حركته فتقول ظلنا لذلك قال ماذا لاحظوا كظللت هذا بالإتمام ظلت حذفت عين اللام اللي هي عين الكلمة ونقلت نقلت حركتها إلى حرف الأول لخذف اللام الأولى ونقل حركته الى قبله وظلت مخذوفة اللام دون نقل ما نقلش اذا ثلاث أوجو ثلاثه أوجوه صحيحه ثلاثه أوجوه صحيحة بالإتمام بالحذف ونقل الحركة بالحذف وعدم نقل الحركة كله هذا صحيح، كله هذا صحيح. كل هذا صحيح طيب فإذا زاد على ثلاثة، يعني عن فعل الماضي أكثر من ثلاثة أخره، لأن هناك الكلام على الثلاثي. الثلاثي المكسور العين، اللي عينه ولامه حرف من جنس واحد. حرف واحد. أما إذا زاد عن ثلاثة كان أربعة أخره، فيجب الإتمام. تعين يعني وجب الإتمام نحو أقررت أنت الآن. أسنت إلى تاء الفاعل أسنت إلى تاء الفاعل أقررنا المعلمات أقررنا فحصلوا نتيجة واحدة فأنت لم تحذف ولم تنقل تاء تا تا تا الاتمام وشذ أحست به فيه أحسسته واللغة المستخدمة هي أحسسته على الاتمام كما يتعين الاتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين، لأن هناك أدم أجاز الإعلال بالحذف مع النقل أو عدم النقل مع جواز الإتمام كان الشرط أن يكون ثلاثيا مكسور العين فعيلة لكن هنا إذا كان مفتوح العين وجب الإتمام ايضا نحو حللت ما بصير من تحذف شيء خلالة خلالة فعلا هو ثلاثي نعم والعين الكلمة واللام الكلمة من جنس واحد لكن عين الكلمة مفتوحة. طل... شرط من الشروط اذا هنا وجب الإتمام. قال وشذ همت ب... في همنت والراجع في في في في نطقنا وفي اللغة همنت على القاعدة دون دون خدش. نعم. وإما إن كان الفعل المكسور العين مضارع. أنا انتهى من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع وفعل تغير من الفعل الماضي. الفعل الماضي الثلاثي مكسور العين عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد ده صح لدينا الأوجه الثلاثة الإتمام الحذف مع نقل الحركة الحذف من دون نقل حركة إذا إذا اقتل وحدنا الشروط وجب الإتمام في الثلاثة كان رباعي كان رباعي وجب الإتمام كان مفتوح العين وجب الإتمام نعم الآن لأن الفعل مكسور العين لكنه ليس فعلا ماضيا فعلا كان فعلا مضارعا أو أمره تفضل وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعا أو امرا تفضل قال وأما إن كان الفعل المكسور, المكسور, المكسور العين مضارعا أو امرا اتصل بنون نسوه فيجوز فيه الوجهان الأولان فقط نحو يقررن ويقرن وقررن وقرن لانه لما اجتمع مثلان أول واولهما مكسور حسن الحذف كالماضي قال تعالى وقرن في بيوتكن فان كان اول المثلين مفتوحا كما في لغتي قررت اقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع قل النقل كقراءه نافع وعاصم وقرن في بيوتكن واما القسم الثاني من القياسي وهو الحذف الثاني لل... هذه الجزئيه ثانية انتهى من تهم القياسي ونتقل الى أخرى اخرى للتقاء الساكن هذا كله للاستثقال هذا الحذف الذي اتحدث عنه كله للاستثقال يعني طالما للخفه طيب قال واما ان كان الفعل المكسور العيني عن فعل مضارع او فعل امر وهو مكسور العين عينه عليه على حركه الكسره او اتصل هذا الفعل بنون النسوه لاحظوا الشرط اتصل بنون بنون نسوة فيجوز فيه الوجهان الأولان فقط وجال أولا عن الإتمام لحظوا الإتمام وحذف العين منقوله حركتها للفاء. الإتمام ينتبقى الكلم على حالها دون حذف بالإعلال أو مع الحذف ولقل الحركة نحو يقررنا يقررنا هذا فعل مضارع يقررن يفعلن عين الفعل مكسوره يفعل هذه عين الكلمه عليها كسره يقررن ارى وهذا يقرنا لا يوجد إعلال بالحذف ابدا في الاتمام ما في حذف نهائيا ويقرن صحيح لان حذف را ثم لاحظوا حركه الراء نقلها إلى القاف نقلها الى القاف الى فاء الكلمه في, المض... في الأمر وقررن بالتمام وقرنا بالإعلال بالحذف ونقل الحركه إلى الراء الى القاف نقل حركه إلى الراء الى القاف لانه لما اجتمع مثلان راء الراء مثلان واولهما مكسور حسنا الحذف كالماضي صار مثل مثل الفعل الماضي حسنا الحذف قال على وقرنا في بيوت كنا وقرنا الآن في الخدف وقرنا في بيوت كنا وصف وقريرنا الصخ لكن وردت في في سورة الحزم وقرنا في, في بيوت كنا طيب فإن كان أول المثلين مفتوحا الآن المثال هناك مكسور أول مثال مكسور كذلك؟ سكذق وقريرنا يفعلنا عين الكلمة مكسورة راء راء راء الأولى مكسورة. طيب ماذا لو كانت مفتوحة؟ فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغتي قررت أقرر لأن قررت بالكسر في الماضي. لكن في في المضارع اقر يعني الراء الأولى والراء الثانية. فهنا قال والفتح في المضارع. قل النقل قل النقل يعني قل ان ينتقل حركه الحرف كقراءه نافع وعاصم وقرنا يعني احنا عندنا وقرنا في بيوتكن في نقل الحركه وفعنا وقرنا في بيوتكن الحذف مع عدم النقل حذف والحذف الاعلان بالحذف دون نقل الحركه فكلاهما صحيح وكلاهما يعني قراءه نعم طبعا قراءة وقرنا في بيوت كن في الأحزاب قراءة خفص كذلك وقراءة نافع وعاصم وقرنا وقرنا في بيوت كنا نعم قال قرئت بكسر القاف وفتحها لأن هذا القسم الأول كل هذا الاعلال بالحذف أتى هروبا من الاستفقال وطلبا للخفة طلبا للخفة ودفعا وإبعادا للإستفقال طيب لدينا في التقاء ساكنين حذف لالتقاء ساكنين الإعلال بالخذف للتقاء الساكنين وهذا كثير ما يمر معنا تفضل يا أبي عبد الله وأما القسم الثاني من القياسي وهو الحذف لالتقاء الساكنين فسيأتي له باب مستقل إن شاء الله إذن هذا له باب مستقل حذف للتقاء الساكن من بالخذف القياسي الإعلان بالحذف قياسي وغير قياسي القياسي دفع للاستفقال أو لالتقاء الساكنين دفع للاستفقال وجدنا هذه الحالات في المسائل الثلاثة التقاء الساكنين سيأتي له مبحث خاص كما وعد الشيخ إن شاء الله تعالى طيب الحذف غير القياسي يعني لغير علا أو الحذف اعتباطا تفضل وأما غير القياسي فكحذف الياء من نحو يد ودم أصلهما يدي والوا والوا, والوا, والوا من نحو اسم وابن وشفة أصلهما سمون وبنون وشفون والهاء من نحو است أصله ستهن والتاء من نحو استطاع أصله استطاع في أحد وجهين نعم اذن غير القياسي يعني الاعلان بالحذاء هذا على غير القياس ليس للاستثقال وليس للتقاء الساخن لا توجد علا صرفيه لا توجد علا صرفيه فاعطى الاب سيء كخلف الياء من نحو يد ودم اصلهما يدي ودمي وهذه المساله فيها تفصيل حقيقة والواوي يعني, هو حاجة يعني عطف الواو على كلمه من نحو والواوي من نحو يد ثم بقى الواوي من نحو اسم وابن وشفة اسم أصلها سيمون سيمون وابن اسمها أصلها بانون وشفة أصلها شفاون كل هذا الحذف الذي ترونه هذا حذف يعني إعلالهم بالحذف اعتباطي إعلالهم بالحذف لأنه هذا في الياء من يد ودم وهناك من يقول يعني في رأي ثاني ايضا مخالف لهذا الرأي بأن الأصل الأصل وليس الواو وهذه المسألة تحتاج لتحقيق أكثر والواو من اسم سموى الواو ابن بنوى الواو شف شفاوى الواو حذف الواو لذلك قال إعلال بالخذف والهاء من نحو استن وأصله ستهن هنا أدخل الهاء ضمن الاعلال بالحذف هذا حذف والتأ من نحو أيضا ليس ليس ليس لها علاقة في حروف العلة العلة عندما نقول كلمه العلة ما له علاقة بحروف بأخر في العلة بأخر في العلة لكن هو أدخل ذلك لأنه هذا أيضا الحذف اعتباطي يعني لا علة ل علة صرفية لهذا الحذف لهذا الحذف تقول استطاع واستطاع وهذا يعني يمكن يكون في بعض الملامح البلاغية في آه يعني آه في آية ذكري في آية ذكر الحكيم عندما يقول استطاع أو استطاع هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.